ولتغ فيما آتاك الله الدار والآخرة ولتغ فيما آتاك الله الدار والآخرة ولا تنس نقيبك من الدنيا وأحفن كما أحسن الله إليك ولا تنس وأحسي كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفتدين ولا تبغي الفساد في الأرض إن